می کنی بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي دراعات لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي دراعات لبا في جنبي لبا في في غير ذي في تالقه ضياء غير ذي يسل الطهر في دمعي ليوصل صدقه ذنبي بكل الشوق في قلبي طاقة الباب يامي وبيجبتي ضرعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي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 في الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدربي بكل الشوق في قلبي طرقت, طرقت الباب يا ربي, يا ربي. وفي شفتي ضرعة لقلب النهب في جمبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي طلبت نظاك يا رحمن وأسترحمت في طلبي قصدتك يا حمار روحي ويا ضوطي من الكرب قصدتك يا حمار روحي ويا ضوطي من الكرب ويا حصني من الأيام مبتعصف بی بكل الشوق فی قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعت لقلب ذاب فی جنبی لقلب ذاب فی جنبی